الحمد لله فاطل السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله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 لا اله الا هو فانا تؤفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تعرا لكم الحياة الدنيا فلا تغرون لكم الحياة الدنيا ولا يغرون لكم بإله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه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 فرآه حسنا فإن الله يجل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه حسنا العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين ينقرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر فَكِنْ سُمْمَتَ عَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ ترى الخلق فيه موافقا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلك الله كله الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون منك طهير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خدير يا أيها كن جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تتر واترة وزر أخرى وإن تدعو مسقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم وبالبينات وبالدول وبالكتاب المنير ثم أقلت الذين كفروا فكيف كان مكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به سمرتي مختلفا الوانها ومن الجبال بدد بيض وحمر مختلف ألوانها وورابيب سودا ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوان من علماء إن الله عزيز وصول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنسقوا مما رزقناه يَرْجُونَ تِجَارَةَ لن تَبْعُوْرٍ ليوفيهم أُجُورَهُمْ ويزيدا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ وَفِّرُ شكور وَالَّذِي أُوحِيَ لَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَقُّ صَدِيقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مكتصر ومنهم سادق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الكبير لما تعدل يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ونؤلؤا ونباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحسن تفرُّلَنَا رَبَّنَمَ مَا لَا يُقْبَلَ عَلَيْهِ فَيَمُوتُ وَلَا يُقْتَفَ مِنْ عَبَادِنَا كَذَلِكَ لَجِزِّيْ كُلَّ وَهُمْ يَصْبَرِينَ فِيهَا عُبْدَنَا أَخْرَجْنَا لَعَلَّ الْحَارِقَ الْغَيْرَ الْلَّذِيْ فرف عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا نقطعوا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا هو الذي جعلهم طلالة في فمن كفر عليه كفره الكافرين كفرهم عند رب إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا من أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعظوا الظالمون بعضهم فقموا بالله جهد أيمان لئن جاءهم نذير ليكونون أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومتر السيد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 بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ثابة ولكن يوثرهم إلى أجل مسمى ولو يواجه مَا الناس فَإِذَا جَاءَهُمْ وَأَنْفَىٰهُمْ